قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحد أدعوك وترجى قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحد ادعوه وترجاه قلبي انا كل ما ابتعد ذاق والآه اطلق يا رب المدد الله يا الله قلبي انا كل ما ابتعد قلبي على باب سجادتك يا الله مالي مالي غيرك احد أدعوك وترك يا على باب سجادتك الله مالي مالي أحبك في كل ربي أحبك للأباد لولاك قلبي داك دوما عليك المعتماد في كل ما ألقاك ربي أحبك للأباد لولاك قلبي دمعي على خدي ورات يا خالقي رحمات أنت المعين أنت السناد أنا من أنا لولا دمعي على خدي ورات يا خالقي قلبي على بابك سجاد أدعوك يا الله ما لي غيرك أحد أدعوك وترك قلبي على بابك سجاد أدعوك يا الله do What's the